أهل أول يفل يكاد يا كادي يا كمل يا أهل الأدب والذوق وعشت وقيت ومجمل يا أهل الطيبة والرقة والهرج المرتبات دقة ورب البيت وحشتوني من التاجر إلى الساقة أهل أول يا فل يا كادي يا كمل ياهل الأدب والزوق وعشت وبيت ومجمل يا أهل الطيبة والركة والهرج المرتبات دكة ورب البيت وحشتوني من التاجر إلى السقة وحشني حتى فرقنا بهندست ومكشق وعم شاكر في كانوا بالفوطه وقميص الشاش وحشتني حلاوة اللدو والبركة اللي في يدو وحشتني الكحلة فعيونو وحوى والصبي عبدو حشني حتى فرقنا بهندستو وبشك وماشر وعم شاكر في دكانه بالفوطه وقميص الشاش وحشتني حلاوة اليد والبركه اللي في يده وحشتني الكحله في عيونه وحوا وصل بيها وحوا وصلبي عبده وحشني كل ما فيكم يا ناس حتى أساميكم يرث ترجع لنا الأيام وسلم على أياديكم وشمر حتى الرضى فيها وأشياء ما أقدر أسميها حاجة كدا ترد الروح صعب أوصف معانيها. وحشني كل ما فيكم يا ناس حتى أساميكم يريد ترجع لنا الأيام وسلم على أياديكم وشمرحة الرضا فيها وأشياء ما قدر أسميها حاجة كدا ترد الروح صعب أوصف معانيها صعب أوصف معانيها أو